أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا وَقَدْ سَوَّمَ بَأْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَيْنَا عَلَيْهَا مِنْ الْغَاوِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فشاء مطر سلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماوات فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعجلون أما جَعَلَ الْأَرْضَ مَطْرَقًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَهَا وَاسِعًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيْنَ مَا نَظَرُوا مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويشف الشوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يجيب المضطر في ظلمات البل والبحر ومن يرتل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدو الخلق ثم يعيده ومن يحر يرزقكم مِنَ السَّمَاءِ والأرض أإله مع الله قل آتوا برها لكم إن كنتم صاجقين مَن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وَمَا يَشاؤُونَ أَنَّ يَبْعَثُونَ بَلِ الَّذَاوَةَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءً لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أتاطير الأولين قل كيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما ينفعون ويقولون متى هذا الوحد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون علف لكم الذي تستعدلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أسرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن نسجون وما يؤلمون وما من ضائبة في الْمُبِين إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ غَلاَبًا إِذْ أُهِلَّ إِلَى ٱلَّذِي هُم بِهِ يَعْبُدُونَ وَإِنَّهُ لَهُ دَرُّ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يقضي بينهم وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الأمة الدعاء إذا ولوا مجددين وما العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول وعليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن كانوا بآياتنا لا يمكنون ويوم نحشر من كل أمة طوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا لا ياتي ولم تحيطوا بها عيما ام ماذا كنتم تعملون لو وقع القول عليهم بما ظلمهم لا ينفكون الم يرون انها جعل الليل يسكنون فيه والنهار مفرقا وفي ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففجع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخلي وتَوَلِّ الجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ الصَّخَّابِ صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَسْلَفَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا زَقِيَّ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَن يَّغْلِ الذَّيْئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ جَلْسُدِلُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَن أَعْبُدَ رَبَّ بلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتوى القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونا وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاسم آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبل موسى وفرعون بالحفق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهل آسي عين يستضعف يسترحف طائفة منهم يذبع أبناءهم ويستحي نتاءهم إنه كان من المسجدين ونريد أن ف الأض وَنَجَلَ أَئِم مَتَو وَنَجَلَودين وَنمَكِنَ لَ في الأض وًَا وَرِييَجعَوْنَ وَمَانَ وَجدَوْم لُ م كَ يَحزَون وَأَو بعيه فإذا خفت عليه فالته فيه في اليمن ولا تخافي ولا تحزني فانه انتو اليه واجعلهم من المؤمنين فتقون ان الخير عونا يكون لهم عدوا وَقَالَنَا إِنَّ فِي الْعَوْنِ وَمَا نَوِيَهُ هُوَ مَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتْ مَوَاةُ فِرْعَوْنُ قُوَّةُ عَيْلٍ وَلَكِ لَا تَقْتُلُوهُ عَذَابًا أَيَّامًا أَوْ نَسْلُكُهُ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتعديله لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبطرت به عن جنوبهم وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يفكلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد وَلَيْسَ ظَاهِرٌ مَّنْ وَحْدَهُ اللَّهُ حَقُّهُ وَلَكِنَّ أَسْرَهُمْ لَا يَقْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغُوا أَشُدَّهُ وَالسَّمَاءُ أَتَيْنَا حُطْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي وجد فل المدين تلاقين غفله من من اهلها فوجد فيها رجلين قتتلان فوجد هذا من شيعته وهذا من عدوه اشتراطه الذي من على الذي من عدوي فوكله موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مفل مبين قال ربي إن ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبق في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستطرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أواد أن يبطيك بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى فقتلني كما قتلت نفسا بالأمر إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلحين وجاء وجل وقف المدينة يسحى قال يا موسى إن الملأ يأتمعون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناطقين فخرج منها خضائفا يترفض قال رب نجني من القوم الظالمين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 وأتيت يودان قال ما فطبكما قالتا لا نسقي حتى يحجر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقالوا ما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما إلئ مني خير فقير سجاء أجه احلا تمشي على استحياء قول ان ابي يدك ليجيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه قَالَ قال لا تقص نجوت من الكم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قَالَ إن فإحدى من سيهاتي سي على أن تأجرني ثماني فإن أتممت عشرا فمن وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وتارب أهلي آنس من جانب الصور نارا قال لأهلي يمكتوا قال يا ليل كسو إن منى أن الثنا والذعلي أتف من ما بقض لعل اتف من هذا أو جذوة من الله العلف تفعون فلما أتا نوزي من شرع الواد الأيمن في البضعة المباركة من الشجرة أي يا موسى فلما رأى تهتزك أن أجان ولا مجبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تقف إنك من الآمين أسلك يدك في جيدك تخرج بيضاء من غير شوء وغم إليك جناحك من الوهد فذلك ضرانا من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاتحين قال رب إني قتلت منهم نفتا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لد أن يصدقني إني أخاف أن ش أكذفك وَننج لَفم ت القون سل يصلونَ إلي يفم بآناأَ ثم وقال موسى ربي أكلر بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاكبة الثار إنه لا يتلق الظالمون وقال في فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه من الكاذبين واستجفل هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا انَّمَ إِلَيْنَا لا يُرجعون فَهَوَسَ وَجُنُونُهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ مِثْلَ كَيْفَ كَانَ عَذِبَةَ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيَّامًا تائهينَ عونًا إِلَّا ويوم القيامة لَا ينصرون وأتبعناهم في آله الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المطبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَوْلُنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرُ وَمَا كُنْتَ مِنَ الْجَاهِدِينَ وَلَكِنْ كُنْتَ شَاهِدًا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الصور إذ نادينا ولكن رحمة فِتُنْذِرُ قَوْمًا فَتُنْذِرُ قَوْمًا مَا أَسَغُمْ مِنَ النَّذِيرِ يُكذِّبُ كَذَّبُوا يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلاَ أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ ايذين سيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا سيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء 117. قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى 118. أولم يكتروا بما أوتي موسى من قبل 119. قالوا تحرانك ضاعرا قل فأتوا بكتاب من عند الله هو آدى منهما أستبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع أواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتلكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِي إِنَّهُ الْحَفْقُ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُشْرِمِينَ أُولَئِكَ يُغْتَرُونَ أَجَرَهُمْ فتَيْنِتِ مَا فَبَوا وَيذَوَمُون بِالخَسَنَةِ السَّتَوعِم مَا وَذَقُ نهثِقُون وَإذَا تَنعُ الَّ وَعَرَبُ وَعَنهُ وَقَون لَنَا عْمال لَا وَلَكُم عْمَانكُم سَلَامُ عَلَْكُ ل كما تهدي من أحلمت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أحلم بالمهتدين وقالوا إن التبع الهدى مرة تخطف من أرضنا قَوَلَ لِمَن مَّكَّنَّ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَا أَيَّ ثَمَرَاتٍ وَكُلَّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا يُجِبَا أَيَّ ثَمَرَاتٍ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكر لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارسين وما كان ربك مولك القرى حتى يبعث فيه رجول يسرى عليهم اياتنا وما كن لهم لك القراء الا واهيها وارمون وما وَمَا عِندَ اللَّهِ ضَيْرٌ وَلَا نَفَقٌ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَسَوَّاهُ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يُؤْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْمُخْضَرِّينَ ويوم النادين فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حفى عليهم القول ربنا لَبِئْسَ الْمَثْوَى إِلَى مَا كَانُوا إِيَّاهُ يَحْبُدُونَ وَطِيلَ لُجُوهُهُمْ أَكُلَ فَجَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَوْ رَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا وَيَوْمَ يُنَادِي فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُغْتَسِلِينَ فَعَنِ يَتَعَلَّى عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فأما أن يكون من المفلقين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن تدور وما يحللون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أوعيتم إن جعل الله عليكم ناوة أغندا إلى يوم القيامة من إله غير وعن يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل وإنهار لتسكنوا فيه ولتبتروا من قبله ولعلكم تشكرون وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَدْعُونَ وَلَزَجْنَا بَيْنَ كُلِّ أُمَّةٍ كَيْدًا فَمَكَرُوا وَتَمَكَّنُوا وَأَنْتُمْ تَخْرُصُونَ أَنَّ الْحَقَّ فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن طاروا لكان من قوم موسى عليهم وآتيناه من الكنول ما إن مفاتحه لتنون بِالْغُصْبَةِ أَوْ سُبَاتِ يُمْلِ الْقُوَّةِ إِنْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَصْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبَشِّرْ مَن آتَاكَ اللَّهُ الْهُدَى وَالْآخِرَةَ وَلَكِنْ سَنُصِيبُكَ مِنَ وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن من قبله من القرون من هو أجد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في دينته قال الذين يريدون الحياة لنا مثل ما أوتي قارون إنه لدو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وي لكم تغابوا الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأطلق الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الأمس ولمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا غيث أنه لا يفرح الكافرون تلك نجعلها آل للذين لا يريدون فع في الأّ وَل فَجذا والعَغِبَةُ يتَّقين مَنْ جَ أَابِالحَجَنَةِ فَلَهُ غَي مِهَا وَمَنْ جَ أَبِ السَّئكِ فَلَا يُهِزََّينَ عَك سيئات الا ما كانوا يفنعون ان الذي فرض عليك القران لرا وذك الى معاد قل وتي اعلم من جاء ادي ومن هو في ظلال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 diraj ilayhi wa duh ilaha rabbika wa la takun min al-mushrikin wa la tad'u man ghoyi ilahan akhar la ilaha illa huwa kull shay'in بسم الله الرحمن الرحيم ألف تاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يستنوا وَلَقَدْ سَنَنَّا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَجَاءَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ مِنْهُمْ فَظَلُّوا عَلَى آثَارِهِمْ كَذَلِكَ حَقَّ الْقَوْلُ إن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لولي عن العالمين والذين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 لَتَنَازِجَ عَذَابَ اللَّهِ يَا وَلِي فِتْنَتَنَاكَ عَذَابَ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ أَصْحَبُ مَرْبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّنَا كُنَّا لَمَعْكُ أَوَإِنَّ اللَّهَ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِكِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ جانمون ولا يقبلن اسفون واسفون مما اسفون ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد امسلن محل الى قوم فلبثت فيهم الفتنه الا خمسين عاما بَرَزُوا لَهُمْ مُقْتُوفًا وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كنت إنما تعبدون من دون الله أرسالا وتخلقون إذكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رلقا فابتغوا عند الله الرلق فَبِالتَّجَوُّعِ نَضَّ اللهُ الرِّزْقَ وَأَمْضُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ وَإِن تُكَلِّمُوا فَقَدْ كَلَّمَ مَنْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلِمَ رَسُولٌ إِلَّا الْبَلَاغَ الْمُبِينِ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعَيْدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَعَنُّوُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْتَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شيء قدير يعذب من يشاء ويرحو من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمؤجدين في الأرض ولا في السماء وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاهُمْ عُذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ يَذُمُّهُمُ الرَّحْمَٰنُ وَمَا كَانَ جَوَّادَ قَوْمِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتَلُوهُ أَوْ حَلِقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَقَالَ إِنَّ إنما اتخلتم من دون الله أوسانا بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناطرين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 وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطني قال لقوم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين أئم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن طالوا اعتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين Quan âmํา أَنُعْلَمُ بِمَنْ فِي هَذَا الْمَلِكِ إِنَّهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا إن مُؤْتَهُ كَانَتْ مِنَ الضَّالِّينَ لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الظابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجلا من السماء بما كانوا ونقد خرتنا منها آية بينة لقوم يعتلون وإذا مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ومجوا اليوم الآخر ولا تعتوا في الأرض فكلبوا فأخذتهم الغرفة فأصبحوا في دارهم جاسمين وعادا وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مسترصرين فَقَالُوا جَرَى الْفِرْعَوْنُ وَأَمَانَ وَلَقَد جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم اَخَذَتْ سُيُوفُهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْقَنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ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 وهو الغزيد الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يحفظها إلا العالمون خلق الروم السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنجر وللك الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله